وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَنْ مَا قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أروني ماذا خَلَقُوا أروني ماذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السماء يئتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إنكم صادقين ومن أضل من من يدعى من دون الله من لا يستجيب له, من لا يستجيب له وَمِنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أعداء وَكَانُوا وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وإذا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 ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلم وبشرى استقاموا ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.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 أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحة ترضي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.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 من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يذنون ويوم يعرض الذين كفروا على الناس طيباتكم في حياتكم الدنيا بها تجزون عذاب الهون بما, كنتم بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ويوم يعرض الله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 ستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحتاف وقد خلت نذر من بين يديه ومن خلفه لا تعبدوا ألا, تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا اجئ ثانئتك عن الهتنا فاتنا بما تعدنا فاتنا بما تعدنا 121. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولا يدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كذلك نجزي القوم المجننين ولقد مكّن. وجعلنا وجعلنا لهم سمعا وابصاراً وأفئدة ثنا أغني فما أغني عنهم سمعهم ولا بصارهم ولا بصارهم ولا أفئدهم من شيء إذ كانوا يجحدون بأيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات, وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله 119. بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون 110. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن, يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا يَا وَيْلَنَا قَوْمِ إِنَّا أُنْذِرُ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم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 أولئك في ضلال مبين اولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقه ولم يعي بخلقه بقدر على ان يحيي الموتى بلا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 129. فهل نهلك إلا القوم الفاسق